بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا تخذون عداوا وعدوا وقم اولياء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 urijunahu rasulahu a'inakum antum min billahi radifukum in سَمِيعٌ بَصِيرٌ أَمَرَ أُضِي تُسْنُنَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوْعِظَةِ ومن يفعله منكم فقد ظل سواء السبيل إن يسقفوكم يكونوا لكم اي كن ايدي يكن وان ينسو تكفرون لن تنفعكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد لَقُمْتُ وَأَنْتُمْ حَسَنَةٌ فِي إِذَا رَأَيْتُ مَنْ الَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفر وَبَدَأَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ عَدَاوَةٌ وَبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا لا قولا اذا رجيم من رَبَّنَا عَلَيْكَ كُنَّا كُلَّمَا أَنَبْنَا إِلَيْكَ الْمَصِيرُ ان كان فان